وَالْضَّرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ مُرْسَلٌ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ ثَلَاثًا فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إيردن رحمن بضرر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ وتوبوا ربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنه قيل ادخلوا الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا مزيلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرُجِعُونَ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وآية اللهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد درناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس يوم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 وَإِنَّ شَأْنَنَا لَأَغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 هذا ما وعدوا وحمى وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم فإذاهم جميع لدينا محبوسون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجههم في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون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 تكفرون. اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم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 ذر من كان حيا وياحق القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون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 فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 قل لي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون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 فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون.